أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مي مرأ تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلاف وزرعوا نخيل وزرعوا نخيل صنوان وغير صنواني يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قل لهم أذا كنا ترابا أين لفي خلق جديد هؤلاء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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْمُوَفِّرُ لِلنَّاسِ عَلَهُ الْمُلْكُ وَإِنَّ رَبَّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأُولَٰئِكَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ مَّهْلَكٌ الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقبار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء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 وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَطُبُّ ضُلُوعُ الْمَثَالِ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ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 الذين يوفون بعهد الله ولا يقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلي ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا تغافأ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأأنفقو مما رزقناهم سرّوا على ديا ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عطبة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 تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي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 أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صلعوا قارعة أو تحول قريب من دائهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسله من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 أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِغَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْرِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قال عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها داع وإلك الذين اتقوا وعقب الكافرين الذين والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحساب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله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 إما نرينك بعض الذين عندكم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أن نأتي الأرض وقصها من أطرافها والله يحكم لا معقفا حكمه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 ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وبنعين